وهذا كما في تهذيب اللغه الازهري وغيره وعرش الرحمن اكبر المخلوقات كما قال اهل العلم كما ذكر ابن تيميه رحمه الله في, في, في, في كتبه ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه عرش الرحمن سقف المخلوقات واكبر المخلوقات ويحيط بالمخلوقات وهو اعلاها ومقبب كالقبه على العالم وما تحته بالنسبه اليهم ولا شيء اصغر من من حلقه في في صحراء وقد قال الله تعالى عن الكرسي وسع كرسي السماوات رب فكيف بالعرش والكرسي موضع القدمين كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما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 لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته رواه مسلم لاحظ في اشياء لها حصر عدد خلقه وزنه عرشه وفي اشياء لا حصر لها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 وغاية ما يمكن من القول والمحبوب، لأنه قال عدد خلقي ورضى نفسه وزنة عرش ومذاه كلماته. نهاية ما يمكن من الوزن اللي وزنة العرش، وغاية ما يمكن من المعدود اللي وعدد خلقه، وغاية ما يمكن من القول والمحبوب، رضا نفسه ومذاه كلماته. بيان تلبية الجهمية.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 الله لا اله الا هو رب العرش العظيم وفي دعاء الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم قال البخاري ومسلم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعل لما يريد اذا قلت العرش المجيد تكون المجيد صفه لمن لله الغفور الودود المجيد واذا قلت العرش المجيد ايه طيب فاذا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد اي من اي من اسماء الله فقوله ذو العرش صاحب العرش المعظم العالي على جميع الخلائق خص الله العرش بالذكر لعظمته يعني شوف ما ذكر ذكر هو كلها صفات لله أسماء لله إلا قال ذو العرش وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فمعناها أن العرش هذا شيء عظيم حتى أنه يضيفه إلى نفسه ذو العرش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 فكيف لا يكون العرش مجيدا فهو عظيم كريم مجيد كما في التبيان في أقسام القرآن لابن القيم والعرش اول المخلوقات طبعا كل هذا في عظمة الله الآن لأن هذا كل هذا العظم عظمة العرش من أين من عظمة الله اصلا انت تعظم ربك بما تسمعه من عظمة مخلوقاته فإنه لا يخلق لا يخلق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 كيف معلوم له فإذا لا بد ان تفسر ما تبقى مجمله استوى بلا كيف معلوم لنا اي ما لا كيف معلوم لنا لا كيف معلوم لنا لكن كيف نعم مثل الصفات الاخرى كوجهه ويده واصابعه سبحانه نثبتها حقيقه لله سمع حقيقي بصر حقيقي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 ويقولون كناية عن ملكه كناية عن سلطانه له ملك سلطان من غير عرش صح ولا لا له ملك سلطان من غير عرش العرش حرش حقيقي فهو مخلوق عظيم حقيقي موجود قد استوى عليه رب العالمين لا يشابه استواء المخلوقين